جزاءهم عند ربهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا رضي الله عنهم.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 تَسُوْءَ خَبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا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 أفلا يعلم إذا بؤثر ما في الكبور